عظيم <تصفيق> يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يخرج منها. وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في سموات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك، ولا أكبر إلا في كتاب. liyan jinziyalladheena aamanu waamilu salihaat هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجلين ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق ينبئكم إذا مزقتم جديد. أفترى على الله كذباً أم بذنه فَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْنَ خْسِفْ بِهِمُ الأرض atau nusقط عليهم kisafan من السmاء إن في ذلك وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَن بُورِكُوا مَعَهُ وَفِيرًا ان ام نسى بغات وقد في السر ومنو صالحا اني بما ولسوليمان الريح غدوها شهرا ورواحها شهر وراوحها شهر وأسالنا له عين القط the وتمان في لوجفان كالجواب وجفان كالجواب وقود وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه ما دلهم على موته إلا دابة الأرض ما دلهم على من ساءته فلما خرت بينة الجن أن لو كانوا يغلمون الغيب لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان يمين وشمال كنوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب فأعرضوا فأنسلنا عليهم سيلة العريم وبدلناهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذَوَاتَيْنِ ۖ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۖ وَجَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ وَجَعَلْنَا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قو. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فتبعه إلا فريق من المؤمنين وما لا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفي Zah ولا تعمل قول الله وإن بَيْنَنَا نَابِ الْحَقِّ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلِ يَرْجِعُ بعضهم ja bradniin kuole, joulun, joulun, joulun, joulun, فكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم فانتم مجرمين وقال غَرَّ <totus> بَلَ <totus> Some قالوا نحن Uh mm -hmm. وَمَا أنوالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صار والذين يسعون في آ وَيَوْمَ يَحْشُرُ جَمِيعَ No لهم تلاوش من مكان بعيد، وقد كفى ويقذفون بالغيب من مكان بريض وحيل بينهم وبين ما يشتهون وإلى بي